وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَالُوا أَخْرِجُوهُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إهُ أُناستَ قَهَون إ مُم قُاسةَ قَحَول فأَن جَنَ وَأَ إِلا مرتَ مِنَ الغابِرين فأَن جَن ف إِلاا الرأثَكََ مِاد وَأَنْ قَبنا عَلََّ قَراء وَأَن قَبنا عَلََّ قَاء فَ غُركَي فَكَانَ عَاقبَةُ المجرمين ايت كامل عقبه المجرمين والى مدينا اقاهم شعيبا والى مدينا اقاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال يا قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها, الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون, وتصدون عن سبيل الله من آمن به وترونه عوجا وَتَقُولُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَذِبًا ۖ آمَنَ بِهِ وَتَضْرِمُونَهُ عِنَادًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قليلا وانظرو كيف كان عاقبة المفسدين وانظرو كيف كان عاقبة المفسدين وان كان طائفة منكم امنوا بالذي ارسلت به وطا لَمْ يُؤْمِنُوا وَإِنْ كَانَ قَوْمَةٌ آمَنُوا بِاللَّهِ أُرْسِلَتْ إِلَيْهِمْ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا وَطَائِفَةٌ لم تا يحكم الله بيننا وقايفني و ارموا تص في روحه تا يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين